الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد فالآن مع درس النهوي للشيخ مصطفى حفظه الله فليتفضل جزاء الله وخيره الحمد لله الذي بقدرته ينكشف المذلهمات وبمنه وجوده يتتحقق المقصودات الحمد لله أحق من ذكر وأولى من شكر وعليه أثني الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد جل عن الشبيه والمثيل فلا نظير له ولا عديل السميع البصير العليم الخبير وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى صحابته الذين شادوا الدين ونسائه أمهات المسلمين ومن سار على ضربهم واستنى بهدهم إلى يوم البعث والنشور أما بعد أحمد الله إليكم الذي من علينا بهذه اللقية في هذا المجلس النحوي وما ذاك إلا رفع الجهل عن أنفسنا فالأصل في الإنسان أنه قد خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا قال الله عز وجل والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا ومن امثل كما به في في هذا المبارك هو العلم هو العلم وكذلك التي مكملة وعلى رأسها هذا المقام بعضهم فقال دعوني وأمري واختباري فإنني مصير بما أفري وأبرم من أمري إذا ما مضى يوم ولم أصطنع يدا ولم أقتبس علما فماذاك من عمري أي ليس من أعمارنا في شيء أن نجعلها تأفل, يعني تأفل في جانب وتضعف وتخور القوى في جانب تحصيل مصلحة دنيوية بحثة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 نعم. يقول السائل جزاكم الله خيرا الله طيب ما توجيهكم لقول من قال أن المعرفة لقول من قال إن المعرفة تكون بعد جهل بخلاف العلم نحن قد ذكرنا في المجلس السالف أن المعرفة لا فرق بينها وبين العلم عند المحققين عند المحققين قد ذكر هذا القول بعض الحنابلة كما هو الحال عند صاحب التمهيد أبو الخطاء بالكلوذاني فإنه قد جزم بأنه لا فرق ثمة بين المعرفة والعلم وقد دللوا على ذلك بدليل قرآني وهو قول الله عز وجل يعرفونهم كما يعرفون أبنائه وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون فأصدق الله عز وجل ما كان علما على ما كان معرفة فلما أصدق الله عز وجل ما كان علما على ما كان معرفة دل ذلك على أنه لا فرق بين العلم والمعرفة وهذا قد جنه إليه كثير من المؤلفين فتجدهم يقولون كقول صاحب ثلاث الأصول يقول الأولى العلم وهو معرفة العبد ربه الأولى العلم وقال وهو معرفة العبد ربه فلما قال معرفة العبد ربه فهمنا ففهمنا من ذلك أن العلم والمعرفة بإزاء معنى معين وإن كان الأصل في القول في القول في الترادف أنه لا ترادف في اللغة الأصل أنه أن تغير المبنى لزاما أن يكون قديم بنا عليه تغير المعنى وهذا يعني خلافا لبعض الوصوليين الذين جانوا إلى القول بالترادف فلأجل هذا ليست تمت, كلمة ليست تمت كلمة موضوعة بإزاء الفاظ المعينة يكون لها مع اختلاف المعنى في كلمة الأخرى يكون لها نفس المعنى هذا لا يتأتى أو المعنى نفسه لا يتأتى هذا ها؟ لا يتأتي هذا لكن نقول أن التمثيل هذا من جهة ذكري أنه لا فرق دقيق بين العلم والمعرفة إنما هو من أسلوب التغريب والإطلاق والمسامحة في الاستعمالات أما التفريق كما ذكره السائل وهو أن العلم ما كان في مقابل عدم الجهل قبله ما لم يكن مسبوخا بجهل والمعرفة هي ما كانت مسبوقة بجهل نقول في العموم هذا إنما يتطرقون فيه إلى إيقاع ما كان بحق الله عز وجل على باتان بحق الخلق وهذا خطأ جسيل وزلل عظيم لا نستطيع أن نقيس الخالق على الخلق الله عز وجل لماذا يوسف بالعلم يقولون لأن الله عز وجل علمه لم يسبقه جهد بخلاف علمنا نحن الذي سبقه الجهد فلما كان علمنا قد سبقه الجهد قالوا نعبر بالمعرفة وقد جنح إلى هذا علمه لمن جنح من المتأخرين إلى قول بالتفريق بين العلم والمعرفة يقوم قيم رحمه الله له بحث نفيس في بدائل فوائد ولم يذكر هذا الفرق فقط لم يذكر هذا الفرق فقط وانما ذكر ثلاثه فروق هذا أحدها هذا احدوها في العموم لا يفسد الودي قضية أن يكون الإنسان قد بنى في خلده وقرر في ذهنه جائبا معين من المعاني فيقول انا مثلا أعتقد أن لا فرق بين الامر والمعرفة Ja antetajta, kidu għanna femmet ja fagan bejn l-Eimi ja l-Marifa, l-Muhim, anju ja l-Marifa, verika, ull-enwaxa, anju ja l-Marifa, l-edil lati għada, għada, għal-Amar. Ull-għalla lati s-sessilubihi kavadikamal, s لا تعلمون mindari, nuhakalumma, ezzul, لا تعلم għaxax, kunn الله عن lati, ولم يقل الله عز وجل عدم المعرفة. لا ها؟ سماه الله عزيزي عدم علم. نعم فهذا قد تأثى من جهة النظر في لدي الله فلنجد هذا هذا ليس لدي قضية مسافة اختلف فيها العلماء والمتأخرون جنحوا إلى التعبير هذا والتفريق لأنه قد يفهم منه بعض فهم سيء من مثل أن تنسب صفة المعرفة لله عز وجل أن تنسب صفة المعرفة لله عز وجل وهو منزه عنها سبحانه لأن الأصل في الصفات أنها توقفية الأصل في الصفات والأسماء أنها توقفية طيب فهل ورد في شرع الله عز وجل وهل ورد في النصوص الشرعية التي تستوحى منها التقريرات العقدية أن مسائل العقيدة هي أحكام عقدية هي أحكام ها؟ المسائل العقبية هي أحكام والحكم هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه فأنت لما تثبت المعرفة لله عز وجل وهو مطلوب خبري لازمك أن تأتي بدليل تقرر فيه هذا الأصل والمطلوب الخبري يلزمك أن تبني عليه دليلا بخلاف المطلوب الإيشائي المطلوب الخبري يلزمك أن تبني عليه دليلا فيقال لك ما الدليل أنا أن الله يصف بالمعرفة نقول لا يرى هنا أو رؤية هنا الفرق بين المعرفة والعلم على ضوء هذه القاعدة وهو أن أسماء الله عز وجل وصفاته توقفية أن أسماء الله عز وجل وصفاته توقفية فلا يصف بالمعرفة وإن ورد في حديث يعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة فقولك فقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل في الحديث القدسي هذا يعرف تعرف إلى الله في في الفرقاء يعرفك في الشدة هذا من باب المشاكلة وهو أسلوب لغوي مشاكلة فقط وإلا فإن الله لا يصفوا بالمعرفة فمن رأى التفريق بينهما يعني أضاف تعلينا وقال أن المعرفة تسبق بجهل والعلم لا يسبق بجهل نعم العلم لا يسبق بجهل لكن هذا من حيث النظر في حال الإنسان هذا من حيث النظر في حال الإنسان تجده أنه مخالف للواقع ألست تصف أنت عالماً لصفة العلم فتقول فلان عالم وهل هو ولد عالماً صدقه جهل فليجر هذا ليت أتى إطلاق القول هكذا ليجر هذا عمد بعضهم من المتأخرين تذلك إلى, إلى أن جنح أنه ليس ثمة فرقاً والله أعلم بالصواب وإليه المرجعون معه هذا عموماً فيما يتعلق بهذا الأمر لو شئتم تراجعون كتاب التمهيد في مقدمة الكتاب لأبي خطاب الخلوذاني في أصول الفقه وكتاب رائق جدا فيه يعني في مجلدات في مجلد أول عقد فصلا في الفرق بين العلم والمعرفة وتراجعون أيضا بدع الفوائد لمن القيم فهذا من يقول بالفرق بينهما وذاته يقول بعدم الفرق بينهما وتقفون على أدلة كل ومتى ما اطمأن الإنسان نفسا إلى جانب معين أخذ به والله أعلم يقول السائل متعلق الجار والمجنواذ عند تقديره هل نقدره على أنه متقدم أو نقدره على أنه متأخر عن الجار مبارك الله فيكم وفيكم مبارك الله طيب متعلق الجار نحن ذكرنا كما قال نظمهم لابد للجار من التعلق باسم وفعل بفعل أو باسم نحن مرتقي فقولك لابد للجار من التعلق أن يكون متعلق متعلقه هذا أن يكون متعلق هذا إما فعلا أو اسما خلافا لما حصل ذلك في الافعال خلافا لما حصل ذلك في الافعال لانه على كل دله النص فالنص دل على أنه قد يكون متعلقه الفعل وقد يكون متعلقه الاسم فتعلقه بالفعل كقول الله عز وجل اقرا باسم ربك الذي خلق فهنا تعلق الجار والمجرور وهو قولك باسم تعلق بفعل وهو اقرا طيب. وأما فيما يتعلق بالاسماء فقد قال الله عز وجل اكتب فيها بسم الله مجراها ومرساها فمجراها اسم وتعلق به الجار والمجرور كما جزم به الحافظ بن كتير في تفسيره وهذا هو الصحيح أنه قد يكون متعلقه إما اسما وإما أن يكون متعلقه فعلا والأسماء لما كانت المصادر لا ينظر فيها هنا إنما نغر في الأسماء التي توصف بأنها مشتقات تفضل تفضل. أنها مشتقات مثل اسم الفاعل مثل اسم المفعول وهكذا إذن الشيء من هذا المقام أنك تقدره فعلا أو اسما سأل السائل فقال هل يقدر مقدما أو مؤخرا عن الجانب المجرور نقول الأصل تقديمه الأصل تقديمه لأن أصل بناء الجملة العربية إما تكون فعلية وإما تكون اسمية فإن كانت فعلية فالأصل في ترتيبها فعل وفاعل ومفعول إن احتيج إلى تعديل الفعل إلى مفعول وإن لم يحتج إليه فالفعل والفاعل فالفعل والفاعل لما كان المقام كذلك فإن تأخيره إنما يكون فرعا ولا يكون أصلا لأن الأصل يعمل من دون شرق فما قرروا ما الفرع فيعمل بشرطه ما هو شرطه أن يكون له معنى زائد لماذا يؤخر الفعل عن الجانب المجرور قد يكون هذه أساليب بلاغية مقربة عند البيانيين قد يكون تأخيره لأجل الحصر والقصر قد يكون تأخيره لأجل التبرك بالبداية بسم الله إن كان, المت... إن كان الجار والمجرور إسم من اسماء الله فهذا هو معنى قولنا أن يكون المتعلق إما متقدما أو متأخرا إما أن يكون متقدما وإما أن يكون متأخرا فإن أخرى فهو فرع وإنما يكون تأخيره لمعنى زائد ما هو المعنى الزائد هو إفادة الحصل. لما تقول أقرأ بسم الله قد تقرأ بغير بسم الله لكن لما تقول بسم الله أقرأ فقدمت ما, حق ما حقه التأخير وأخرت ما حقه, ما حقه التقديم أفدت, بهذا أفدت القصر أفدت به, أفدت به التخصيص أفدت به التخصيص فتقول بأنك تريد التراءة بسم الله دون اسم غير الله ولا تذكر فيه اسم غير الله لأن الله عز وجل هو خالق العبد وفعله الله عز وجل خلقك وخلق فعلك والله عز وجل قدم لنا على ذلك بقوله والله خلقكم وما تعملون فلما خلقك وخلق فعلك يعني عقل ذهنا أن يكون توكل الله عز وجل وحصر التوكل على الله على الله عز وجل يعني فيما خلقه سبحانه بخلاف أن تتوكل على غير الله عز وجل وتريد أن تستجلب منه خيرا أو تستشفع منه ضرا وهو لا ينفع ولا يضر هو لذاته ولا يضر لذاته بخلاف الله عز وجل سبحانه جل في علاه هذا فيما يتعلق بالسؤالين طيب السؤال الثالث قال ما هذا الانجا Għadamaħħudun kallis sa ilu, ma kasuga ka bira ulik, għasubak Allah, għasubak Allah, الله t-taspeh, għan il-lah, zawġan, ġa għala, sadi, għan, itlaha, għal-elmi, għal-elmi, għal-elmi, għal-elmi, għal-elmi, għal-elmi, għal-elmi, għal-elmi, għal-elmi, għal-elmi, għal-elmi, għal-elmi, għal-elmi, طيب. قال الأصل في الآمل للفعل لأنه يعمل بغير الشطن بخلاف غيره نعم. الآن هذا يعني كأنه اعتراض على ما ذكرته وهذا هو العلم العلم لا يقبل الجمود العلم لا يقبل الجمود فالإنسان يستعمل نفسا لما يكون الرد بناءا لما يكون الرد بناءا فيستأنس نفسا الذي ذكرته أخي الكريم هنا أنا ذكرته في الدرس لما قلت أن الأصل في العمل بالفعل لأنه يعمل بغير شرط بخلاف غيره كسم الفعل واسم المفعول وهو من المشتقات وسمي مشتقل لأنه مخوذ من مادة أخرى وهو الفعل نفسه فليجل هذا, ليجل هذا, ليجل هذا ينظر في باب الأصالة هذه التي ذكرناها الآن هو يكون أصل العمل للفعل ينظر فيه لا بمعزل عما دلل عليه من, من إيقاع هذا لأن ما هو هذا النحو النحو كما ذكرنا سالفا هو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب المتعلقة بأحكام أجزائه التي اعتلف منها فقولنا باستقراء كلام العرب أي تتبع تتبع كلام العرب من المقصر بالعرب ذكرنا كلاما طويلا عريض الذيل يعني طويل الذيل في هذا الصرد وأن العربي يطلق على أشياء منها كلام الله بل أولى ما يسدل به على تقرير القوائد النحوية وكلام الله فأنت لما تنظر في كلام الله ونجد ما يخالف هذا الأصل فإنك تعمد إلى تقريره لماذا؟ لأن الله عز وجل وصف كتابه بأنه بلسان عربي مبين ليس بلسان العربي فقط كلسان العربي العاربة والعرب البائدة والعربي المستعربة بل هو بلسان عربي مبين مبين إذن الشيء من هذا المقام أنه لما كان كذلك كان لما يتعرض كلام الله مع كلام غيره يقدم كلام الله وهذا يعني لا يحتاج إلى تدليل وتعليل هذا لا يحتاج إلى كفرة تدليل وتعليل وكلام طويل وإنما يحتاج فيه إلى تقرير فقط أن يقرره الإنسان تقريرا وأن يرعه في ذهنه ولا يتخلفه من حيث, من حيث الناحية العملية إذن لما قلت أن الأصل في العمل للفعل <sus> <sus> ليس معنى هذا ليس معنى هذا ان تقول بانه لا يكون وتعلق الجار والمجرور اسما لان الله قال اركبوا بسم الله اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ومجراها اسم مجراها اسم اذا لما صلح هذا ان يكون في كتاب الله وهو بلسان عربي مبين لزم ان نقول به نعم ولكن لو قلت ما هو الأمثل في هذا الجانب نقول كلاهما صحيح كلاهما وارد في كتاب الله عز وجل لكن الأول وهو تقديره فعلا استصحب عليه الأصل استصحاب الأصل استصحاب الأصل, استصحاب الأصل, استصحاب الأصل فيه وهو أنه الأصل في الأعمال الأفعال لأن الأفعال حوالث يعني حدث والحدث والأصل فيه أن يكون هو عين العمل فلأجل هذا لازم أن يكون هذا اما ان يكون هذا على جهه مطلق الاعتراض فانا قد ذكرت هذا ذكرت هذا وفصلت القول فيه في باب والله اعلم بالصواب المساء خلاص الدرس يعني نعود لمقصود كلامنا من هذا النور المبارك قرع علينا محمد علامه الخط وعلامات محمد وعلامات الجزم قال النظم رحمه الله علامة الخفض التي بها يفي كسر وياء ثم فتح فاقتفي فالخفض بالكسر لمفرد وفا وجمع تكسير إذا من صرف وجمع تأنيث سليم المبنى واخفض بياء يا أخ المثنى والجمع والخمسة فأرف واعترف واخفض بفتح كل ما لا ينصرف باب علامات الجزم إن السكون يا ذوي الأذهان والحذف للجزم علامتان وتزنب بتسكين المضارع صحيح الاخر كلم يقم فتى وتزنب حذف المعتل Sahihal صح صح صح بحرف النقل صحيح الاخر صحيح الاخر فتزنب صحيح وتذم بي حذف المكتس اعتلاله اخره اخره تصلحناه اخره تصلحونه عندكم فيه اخره هذا لا تا اخره وتذم بي حذف المكتس اعتلاله اخره هو طيب اذا نحن قد ذكرنا ما يتعلق بباب الخفض علامات الخفض وعبر بالخفض بناء على أنه يحاكي مذهب يحاكي أقوله يحاكي لأنه على مذهب البصريين هو أما أصل الكتاب الذي هو موضوع بإزاء كتاب ابن أجرون الصنهاجي عبو عبد الله فإنما حاك فيه مذهب أهل الكوفة بالتعبير بالخفض صحيح أن عبرت بالخفض أم بالجري لا ضيرا من ذلك لأنه من الخلاف المعنوي الخلاف اللفظي الذي لا ترتب عليه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 القول فيه يعني متسع جدا وذو شجون فإذا رب الإنسان أن يحقق قاعدة الممنوع من الصرف لازمه أن يقف على أصول عامة أو على أصول عامة هذه الأصول هي التي تخوله معرفة المنصرف من غيره من الأسماء المنصرفة من غيره من الأسماء ونقول الأسماء لأن الجر إنما هو خصيص الأسماء كما ذكرناه في باب الإعراض الجر هو خصيص الأسماء ولا دخل للأفعال في ذلك فقال هو قال هنا واخفظ فتح كل ما لا ينصرف إذن هذه هي العلامة النيابية التي ذكرها بدلا من الكسرة فالعلامة إما أن تكون أصلية وإما أن تكون نيابية وهذه علامة نيابية نافعة في إدراك جنس من هذا من هذه الأسماء وإدراك علامة الخفض فيها وهي الفتح نيابة عن الكسرة الفتحة هو عبر بالفتح وقد سبق ذكر تفصيل ذلك عبر بالفتح إما لكونه يرى فرق في إطلاق ألقاب الإعراب على البناء وألقاب الإبناء على الإعراب أو أنه قال ذلك بناء على أنه قد ضيق عليه جانب التفعيلة قد ضيق عليه الوزن فاحتيج فيه إلى تأويل, وإلى تأويل لكلامه الذي وضعه في هذا النظم فليجل هذا يحتاج الإنسان إلى تقليل مثل هذا كي لا يقع إشخان ثم في تعبيرك أنت أخي الطالب لا يعني لا بد عليك من استرعاء الجانب هذا فلا تقول مثلا ما يعني ما في, في, في, في بمنوع من الصرف مثلا لا تقول مجرور بحرف الجر وعلامة جره الفتح نيابة عن الكسر أو الكسر عن نيابة عن الكسر لأن الكسر والفتح هو من تعبيرات هو من تعبيرات البناء وأما تعبير الإعراب فهو كسرة وفتحة البناء. ألقاب. البناء. القاب القاب القاب الإعراب هي الفتحة والكسرة والضمة هذا يعني معنى قولنا الفرق بين قوله الفتح قال واخفض بفتح كل ما لا ينصرف ما لا ينصرف هو الممنوع من الصرف الممنوع من الصرف لو قلت عن الممنوع ممنوع بالصرف بقولك الممنوع من الخفضي آه الممنوع من الخفض أو الممنوع من التنوين صلح ذلك صلح ذلك طيب هذا الممنوع من, من الصرف بد فيه من مقدمة كي يتسنى للإنسان إذا راكه على جهته ضبط أصوله فهذه المقدمة مفادها أن الأسماء من حيثه إما أن تكون لها شبه بالحرف وإما أن تكون لها شبه بالأفعال وإما أن لا يكون فيها شبه البتة لا بالحروف ولا بالأفعال طيب فإن شابه الفعل فإن شابه الاسم, الاسم الحرف أخذ حكمها وما, وما هو حكم الحرفي البناء كل الحرف مبنيات وكل حرف مستحق للبناء ولصف المبني أن يسكن هذا وهكذا قال بن مالك فكل الحرف مبنيات إذا قلت حرف إذا قلت هكذا حرف لازمك أن تقول أن هذا مبني لزاماً. لما يشبه الاسم الحرفة في علل ذكرها النحا يأخذ حكمه من حيث البناء يأخذ حكمه من حيث البناء وأما إن وقع تشابه بين الاسم والفعل فإنه يأخذ حكمه والفعل هل تظهر عليه الكسرة وهل يلحقه التنوين لا يلحق التنوين اللهم إلا في تنوين الغالي وتنوين ترنم وهما ليس من خواص الإسماء اذن يشهد هذا الكلام انك ان وقعت وان نظرت في كلام فاستفدت منه مشابهه الفعل وشابهت اسمي بالفعل فانه ياخذ حكمه ما هو حكمه هو هو المنع من الصرف المنع من الصرف يجري انه قد شابه الفعل فاخذ حكمه اذا شابه الشيء الشيء اخذ حكمه كان ويجري هذا في انواع القياس الفرق الشبه قياس تكون الشبه فيه من أصل وفرع وعلة وسريان العل من الأصل إلى الفرع فنجد هذا. هذا السريان من الأصل إلى الفرع هو الذي سميناه بإعطاء حكم حكم الأصل الذي هو الفعل للفرع ها هنا وإلا فالأصل الأسماء للفرع ها هنا هو الإسم فأخذ حكمه من جهة أنه لا يظهر عليه الخفض ولا يظهر عليه التنوين فهذا يسمى في عرف النحا يسمى الممنوع من الصرف Isemma, għal-memluha, mina, għas-sarfi. Għal-memluha, m-għas-sarf, għajin xieħet asimieta hubi l-ismi, għal m m-għal-mutamakkin, amken, għu għal-ladi għamju xabi, al-fjala, għu għal-mju xabi, al-harfa, għu al-fjala, faqqa, l-hokma, għu المبنيات لا مدخل المبنياتها هنا وهذا المنع من الصرف لابد أن تكون فيه علة العلة هي السبب العلة هي السبب علي من لا يرى الفرق بين العلة والسبب وإلا فقد جنها بعضهم من التفريق بين العلة والسبب قال قائلهم قال يعني صاحب المراقل يقول ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد يعني فيه من فرق بين العلة والسبب لكن الظاهر أن لا فرق من حيث الاستعمالها هنا فتقول علة سبب لا إشكال من ذلك أي كمة أسباب تجعل الكلمة ممنوعة من الصرف لما تقول ممنوعة من الصرف ينصرف في ذهنك أنها ممنوعة من الجذل أنها ممنوعة من التنوين هذا هو المقصود كلها بإزاء كلمة واحدة إن هي الممنوع من الصرف الممنوع من الصرف لابد فيه من ذكر علل Well as من Tamna هذه الأسباب جمعها sorfi النحاس في aha, if you tisa, this had submah, Ijima was in Adilan and it'd be mad if my was in Adina and it could be وزن if I وزد عجمة وزيد. فالوصف وصف. وصف. قد كامل هذا حشو في الكلام ومن الأهمية المكان أن ينظر الإنسان في هذه الأبيض التعليمية التي تحصر لك جنس المتعلم فجنس المتعلم لابد من حصره كي يكون الإنسان تأصليا في طلبه لما تقول أنت بأنه ثمة تسعة يعني تسعة عيلة Nel-eile muqannat, juzakkar l-adat, nel-madud muqannat. F-tisha il-adin, l-wħadet taha anta, maħsurat un-fibeti xieadin, għalikan taha fawa. L-imada taha, jaka ulekahevur, li għennu jukabibu għalika katira meile xie, għalli tiqpad, التي notrubiħa. Għalli tiqpad, jistarsujalika notrubiħa. Fakale huwa iġima, fabada għabi, għalli tiqid هو منتهى صيغة منتهى الجموع أو ما سمي سماه بعضهم به الجمع المتناهي الجمع المتناهي هذه العلة الأولى فالجمع المتناهي أمثله قبل أن أعرفه أمثله عليه قبل أن أعرفه طيب لو قيل لك أكرامكم الله من يجمع لنا كل؟ ها طيب كلام ثم اقلب ثم هناحبس لا يصلح يعني اكالب اكالب طيب هل استطاع جمع اكالب من استطاع هذا اخر لما لم نستطع بعد ذلك يسمى هذا صيغه منتهى هنا معك يوجد تقول رقف يا أخي الكريم فهنا ينتهي معك الجمع لا تستطيع أن تجمعه بعد هذا فإذا حصلت على هذه الصيرة هذه هي التي قصدها ابن النحاس في قوله بهاء الدين من النحاس ومن النحا هو التي قصدها بقوله اجمع إذا كانت الكلمة مجموعة أي على صيرة منتهى الجمع أو الجمع المتناهي فإنك تدزم بأنها ممنوعة من الصرفي بأنها ممنوعة من الصرف لا يظهر عليها أكالب هل هذا صيرة الجمع؟ أصيرت مدها الجمهور إذن لا أستطيع أن أهر عليها كسرا ولا أستطيع أن ألونها فلا أقول أكالب ها؟ لا أقول أكالب ولا أقول أكالبي لا يتأتى هذا البتاء إلا إذا سقط شرطها بأن كانت محلات بأل أو كانت مضافة أو كانت مضافة فإنها تكون على هذا تكون مصروفة, تكون مصروفة. طيب فقل هنا اجمع طيب ما هو ضابط هذا الجمع ضابطه سهل ويسير جدا ضابطه سهل ويسير جدا جدا كل جمع كل جمع بعد ثانيه ألف وهو خماسي كل جمع بعد ثانيه الف وهو رباعي يدخل ضمن هذه الصيغه نعود لاكالب اكالب اكالب ا طيب بعد ثانه هل يوجد ألف؟ يوجد ألف أكا إذن الألف بعد ثانه يعني بعد ثنين من حروفه طيب هل هو خماسي خماسي وبعد ثانه ألف إذن صار من صير منتهى الجموع الذي ضبطه بهذه الصيرة بعض النحات منهم صاحب الملحى الحريري قال وكل جمع بعد ثانه ألف وكل جمع بعد ثانه ألف وهو خماسي فليس ينصرف وهكذا إن زدت في المثال نحودانني رب لا اشكال هكذا انزيد في المثال حتى وامكنا فوق الخماسي كقولك دنا نير كم عرفت دنا هو الذي قصد من صيغه منتهى الجموع انه محصور بهاتين الصيغتين محصور بهاتين صيغ الصيغتين هذا شوف الوجوه يعني تملموا في الوجوه يعني فهم هذا كلام يعني لأنه الآن لا ينسب من قول يعني مفهوم هذا الحمد لله مفهوم ولا لا ما اسمع شيئا الحمد لله يسأ إذن هذا معنى قولنا صيغة منتهى الجموع صيغته منتهى الجموع أعيد عليكم رابطه وكل جمع بعد الثانيه آلف وكل جمع بعد ثانيه الف وهو خماسي فليس يصرف وهو خماسي فليس يصرف وهكذا ان زدت في المثالي وهكذا ان زدت في المثالي نحودناني ربنا اشكالك من دون ما اشكال نحودناني ر بلا اشكال هذا هو معنى قولنا قاعده منتهى صيغ او صيغه انتهاء الجموع صيغه منتهى الجموع فيه بعض الاشياء قد تخرج عن هذه القاعده الكليه على جهة ما, <تصفيق> ما وقع فيه الخلاف بين النحات في تقرير هل هو من صياغ منتهى الجمعة أو لا وهل هو من اللغة العربية أم لا لأنه لو لم يكن من اللغة العربية فيكون عدم صرفه من جهة ثانية ستكتمعنا وهي قوله عجمة عجمة أن يكون أعجميا هذا يدخل في شق ثاني طيب. منها سراوين سراوين وقع الخلاف فيها هل هي؟ مصروفة أم لا فذهب المبرد إلى أنها مصروفة لأنها عربية فقال سروالة قال أصلها سروالة هكذا قال سروالة بالتاع نعم. وذهب سبوه إلى أنها أعجمية وأنها تعامل معاملة الأعلام الأعجمية الأعلام الأعجمية هذا في العموم يعني ما ذكر على جهة الاختصار يعني ولو للتطوير كثيرا في باب الجمع ثم قال وزن أي الوزن شوف محمد بعض الاحيان يقوم اسئله في في الموضوع اذا كان سؤال في كما قال من بقياس المستقيم طيب انه نشاهد وزن هذا امر من الوزن والوزن المقصود به ما كان على وزن الفعل اصاله فيه بعض الاوزان لا تصلح ان تكون الا للافعال كقولك فاعل فعل كشمر وقتل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 اني كثر فينا القتل في لاجل هذا سمان يمثل بهذه التنفيلات التي وافقت المخبر يعني وافق المخبر المظهر الله مستع. فقولك قتل هذا الوضع باذى عالم معين ها يعني خايف يعني يمثل بك قتل يعني الوالد سماني قتل ها سماني قتل وكان هذا الجسم وزنه هو على وزني ما كان خاصا بالافعال فان هذا يكون من من أنا ممتع من الصرف هذا المقصود هو المقصود أولا في باب الوزن هذا هو المقصود لأن هذا الوزن خاص بالأفعال ولا مدخل في الأسماء فلما وضعك علم لما وضع علما ليس شبيها بالعلم لما وضع علما علي كان ذلك بمثابة العلة التي حملت العربية قديما على عدم صرف هذه الكلمة وعلى عدم دخول الخفض عليها وعلى عدم تنوينها فتقول مررت بقتل فتقول يضحكوا مررت بقتل يضحكوا فلما تقول مررت بقتل لم تعامله معاملة الفعل وإنما عامته معاملة العلم فلما كان كذلك وكان موضوعا على وزن الفعل أخذ حكمه في أنه لا يظهر عليه خفض ولا يظهر عليه تنوين فتقول قتل اسم ولا فعل تقول اسم مجرور بالباء وعلمة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف لأنه ممنوع من الصرف والعلة في ذلك هي وزن الفعل الأولى العلة أنه على صيغة منتهى الجمع والثانية أنه على وزن الفعل كذلك لو قلت شمر شمر كان الحجاج بيوسف كان له فرص يقال لها شمر يقال لها شمر هكذا اسمها فهذه الفرص تعامل معاملة تعامل معاملة الممنوع من الصرف فتقول رايت شمر وشمر في لغه العرب معناها الذي ياتي بسرعه الذي الذي ياتي جاريا فيقال له شمر نعم شمر طيب هذا هو معنى قولنا وزن وكذلك فيما يخص وزن الفعل ان يدخل الاسماء ما كان خصيصا بدخوله على الافعال وهذا مثل حروف المضارعه تجمع على ما ما معنى انيتو؟ الله. ناه معناها معناها في اللغه انيتو أمور. معناها فهمتوا؟ ها؟ واحسن من قولك نايت بمعنى افتعدت. فارقى معناه و فهم من ان تكتب تفتح فقولك انيت هذه لا تصلح دخولها الا على الافعال فلما نراها في مثل قولك هيزيد. يزيد يزيد وأحمد مجمد. مجمد. ألف المضارعة طيب وتغلب, وتغلب. تغلب هذه قبيلة معروفة التغليبي والذي نسب إليها تغليبي طيب فتغلب وكذلك مثلا نرجس اسم لنبات معين يستعمل كثيرا لإزالة الحمى هكذا يصلح في أن تقول نرجس ونرجس, ونرجس كما قاله صاحب القاموس فهذه L-kidimet التي qarba l-tidakatu għal-għal, d-għal għal għal għal għal għal għal għal għal għal għal نرجس نقول له وما الذي يحملك على التسريح تسليم على نرجس طيب وكذلك لو تقول ماروت بتغلب فالفيتها بلثم طيبه فالفيتها بلثم طيبه تغلب ولا تقول تغلب ها صورتم هذا شيء يذكر كذلك تحت لكن فقط مع علة صيغ منتهى الجموع هي علة واحدة لابد في الملع من الصلف من علتين إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى سنذكر هذه العلل وكيف يكون دخولها مع بعضها البعض أما فيما يتعلق ببعض العلل وهي ثلاثة محصورة وحصرها مفيد تحصرها أنت بالحفظ أنت تحفظ هذه الثلاثة والباقي تقول أنه لا بد يقام فيه عله مقام علتين لا بد ان يكون فيه علتان ها تكون فيه علتان فهذه العله ثلاثه ماهيه التانيث بالالف الممدوده والتانيث بالالف المقصوره التانيث بالالف الممدوده التانيث بالالف المقصوره وصيغه منتهى الجموع هذه عله تقوم مقام علتين عله واحدة تكفي في المنع من الصرف تكلف النحاة كل واحد يعني ماذا يذكر تكلفوا تكلفا شديدا فتجد بعضهم ومن رايت منه هذا التكلف الاهدل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 Mu għedna tembi, għedna tembi, għedna tembi, għedna يكون فيه tembi, għedna tembi, għedna tembi, għedna ما għedna بعد من tembi, التي tembi, għedna tembi, għedna tembi, għedna tembi, għedna tembi, għedna من għedna tembi, għedna tembi, għedna tembi, għedna tembi, għedna tembi, għedna tembi, għedna tembi, għedna tembi, għedna tembi, għedna tembi, għedna tembi, اللفظ, اللفظ. فالتي ترجع إلى المعنى, المعنى إثنان, فقط. إثنان فقط هي العالمية الموصفية وباقي العيلة التي ذكرها النظم هنا وذكرها من نحاس كلها علا اللفظية يعني مرجعها إلى اللفظ لا إلى المعنى طيب إذن هذا قد ذكرنا إلى هنا إجمع, إجمع وزيم. وزيم ثم قال عادلا عادلا أي مأخوذ من العدل العدل تقول فلان عدل عن هذا الأمر أي رجع عنه ها ايراجع عنه طيب ومنه العدل المقصود به في باب الملع من الصرف هو, ما هو كل ما كان فيه تحول كل ما كان فيه تحول عن اصله الموضوع له كل ما كان فيه تحول عن اصله الموضوع له وصير في صيغه جديدة صير في صيغه لكن مع شرط ان يبقى ان تبقى أصل الماده والمعنى يحول أن هذا أن هذا لكن يبقى له نفس المعنى الذي كان فيه لو قيل لك عمر محول عن عامر هل بقي معناه وبقيت مادته وبقيت المادة وبقيت الحرف نفسها وكذلك بقي المعنى بقي المعنى من التامير نأخذ من التعمير طيب فليجل هذا لا بد من هذا الظابط وهو أنه لا يخرج عن مادة الأول التي حول عنها ولا عن ان ولا ان معنى هذا هو معنى العدل فالعدل هذا من العلل التي تجعل الكلمه ممنوعة من الصرف من العلل التي تجعل الكلمه ممنوعه من الصرف وهذا له اجناس يعني كثيره ذكرها النحاه فمن اجنaseه التي هو عليها إما ان يكون في الاعلام واما ان يكون في الاوصاف قد يكون العدل في العالم قد يكون في الوصف فالذي يكون في العالم قد يكون في الأعداد وقد يكون لا في الأعداد فالذي في الأعداد له صيغتان, له صيغتان فقط الصيغة الأولى فعال فعال ومقابله مفعل تضبطونا فعال مفعل وحاد موحد ثناء مثناء ثلاث مثلث رباء مربع هل خماس محمس وسواده مس مس هل يوجد هذا ها مسعده ا خلاف احسن قال الاخ على خلاف وما ترجح انت هل يوجد الخمس هذا خلاف بين النحاه هذا خلاف بين النحاه وجزم في دواب لم يسبع العربي هذا وجزم بعضهم ك ابي عبيد ابي عبيده الغالب المعروف معامل هذا يعني عن البخاري انه قال فاذعمون بانه قد عن العرب من خماس الى عشره لكن الصحيح انه ان الحكم للغالب واذا كان هذا كان محفوظا الى جهه لكن الصحيح الذي عليه القران مثنى وثلاث ورباع مثنى يعني من أين أتينا بمادة العدل التي نحن بصدرها الآن؟ لما تقول مثنى ثلاث رباء من أين أخذنا؟ مثنى من أين أخذنا؟ من أين عذل؟ لما قلنا عمر معذول عن عامر من أين عذلنا بمثنى؟ ها؟ لا. أحسنت هذا والضابط اثنين اثنين عدنا عنه من اثنين اثنين وليس فقط لما تقول من تقول اتى القوم مثلا مثلا اي كم اتوا كم اتوا يعني هذا معنى قولك مثلا مثلا صورتك طيب اذا اتوا هذا تقول هذا معدول به هذا في الاعداد فإنك فانك تدزم راسا هذه الكلمه ممنوعه من الصرف ما معنى ممنوعه من الصرف ممنوعه من الجر ما معنى ايضا ممنوعه من الصرف ممنوعه من التنوين فلا ياتي ان تقول فلا ياتي ان تقول انت مثلا ليس مثلا مثلا كيف هذا هو ولا تقول ثلاثه تقول ثلاثه ثلاث بثلاث ماوس بثلاث عسلا ولا تقل بثلاث ولا بي ولا تقول يعني مثلا لاقيت ثلاثا هذا هو. هذا ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف اذا هذا العدل في هذه الصيرة وكذلك ما وقع من العدل مما وقع من العدل في الاعلام في الاعلام اذا الاول ذكر الاعداد الثاني ذكر الاعلام الاعلام قولك ما كان على فعل فعل فعل فاظبطون هكذا الوزن فعل فوكن ما عدل به يعني وكان وزنه على فعل فإنه يملع من الصرف وقد حصر بعض هذه العلم بالنحو جنس هذا فعصلوه إلى أربعة عشر أربعة عشر علما أربعة عشر علما منها قثم وزحل وكذلك مضر وغيرها يعني غبطت هذه الأعلام منها عمر منها دنف يعني فيها أعلامها كذا يعني لها معانا طيب فقولك مثلا زحل معدول به عن عن زاحل فاعل كان فاعل ثم صار فعل زاحل ما معنى زحل؟ قوكب بعيد لماذا زمي زحل زحل؟ سمي كذلك لماذا سمي زحل زحل؟ سمي كذلك لأنه مأخوذ من زحل إذا بعد فهو بعيد المنظر بعضهم يقول أنه في السماء السابع لأجل بعده لكن هذا من ما يحتاج إلى لكن زحل هذا كوكب بعيد وبعيد جدا هذا لعله وقت في الكريم. طيب فهذا معنى قولنا زحل هذا معنى قولنا زحل زحل وكذلك يعني مثلا عمر فهم عدون به عن عامر معدول به عن عامل فإذا وقع هذا عليه عامل الخفض وهذا ضابط كلي لابد عليك من استجماعه مرة بعد مرة كي لا ينسى الإنسان أن ضابط الإعرابي إنما وضع الكلام في سياق ووضع في هذا ووضعك في هذا السياق ما يقتضي عامل الخفض ما يقتضي عامل الخفض نتكلم عن علامات الخفض نتكلم عن علامات الخفض كذلك من أوزان الأعلام التي تذكر في باب الممنوع من الصرف ما كان على وزمي فعالي فعل وهذا مثل حذام وقطام ووباري وحضاري وغيرها من الأعلام التي تذكر في الكلام العربي هذه اختلف فيها على قولين ففي ففيهم يعني من النحاة من يرى بناءها أنها مبنية وليست بمعربات أنها مبنيات وليست بمعربات يعني تلزم آخر الحركة على نسق واعد وإن تغيرت وإن تغيرت العوامل الداخلة, الداخلة عليه يبقى لازما لحركة معينة وهذا يسمى المبني هذا يسمى المبني راح نتكلم في المعربات اذا هذا على لغه على لغه الحجازيين على لغه الحجازيين اما على لغة بني تميم فانهم يعربونه ويجعلونه ممنوعا من الصرف اللهم الا ما كان مختوما بالراء فإنه يجعلونه مبنيا قولا واحدا يعني بين التميميين والحجازيين بين التميميين والحجازيين يجعلون وبار وبار كلها ما كان على وزنه فعال وكان آخر ذراء يجعلونه مبنيا أما ما كان ما لم يكن آخر ذراء فيجعلونه معربا ويجعلونه من الممنوعات من الصف فيقولون مرأت بحذام مرأت بحذام هكذا مرأت بحذام ولا يقولون مرأت بحذام المبني على لغة الحجازيين Idenisest sõnumina minnħada, għanna fi maitellabis, safet, għanna õhulfi, għanna safet, fa' mitajal juhumma kan, mitajal juhumma, fa' jnna juhumma ajudunummi, jahan juhumma, fa' ta' kol marautu biniswetin juhumma, ta' xedun, jani, nisa, nisa, juhumma ajudunummi, juhumma ajudunummi, jahan juhumma ajudunumma ajudunumma ajudunumma ajudunumma ajudunumma ajudunumma ajudunumma ajudunumma ajudunumma ajudunumma ajudunumma ajudunumma ajudunumma ajudunumma ajudunumma ajudunumma ajudunumma ajudunumma ajudunumma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 علة واحدة تقوم مقامه الاثنتين في المنع من الصرف فاذا قلت مررت بصحراء شاسعه مررت بصحراء شاسعه فلماذا منعته من الصرف ولم تظهر عليه الكسره ولم عليه بألف ممدودة بألف ممدودة ولو قلت مرأة حبلاء طيب فقولك مرأة بحبلاء يعني هو مقدر هنا فتقول حبلاء اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورية تعدر نيابة عن الكسرة لأنه لأنه لأنه, لأنه, لأنه ممنع من صرف نحية التعليل تقول لأنه مؤنة بألف مقصورة مؤنة بألف مقصورة, مقصورة, مقصورة هل فهمتم هذا؟ هذان, هذان الجنسان المنزويان تحت باب التأنيث هذان علة واحدة تقوم فيهما مقام علتين تقوم فيهما مقام علتين فلا تحتاج إلى علة أخرى راجعة الى اللفظ أخرى راجعة إلى المعنى وإذا تقوم باشرة هناك من الصرف لأن علته في هذا التأنيث بالألف المبدودة أو التأنيث بالألف المقصورة هذا هو المقصور النمو الثالث من التأنيث هو التأنيث بالتأ The tähneítulo overstale, ja see on züult, bondes võib. Ma بإزاء kült, et simple poionsa kült rü centresv et sõita rütt 있습니다. Put elab sind isegis kae pevõik, mandates ja tulha ja kutus ootlal ja tulha ja tulha ja bugs. This is egine tähäit 32. Presse olies sagime julde. Lis طيب. فقولك حمزة هذا يعني أعملت فيه التاء الساكنة هذه هذه التاء الساكنة من شرطها أن تكون فيها رابط ثالث وهو العالمية أن تكون فيه علة معنوية وهي العالمية وتكون علة لفظية وهي التأنيث وهو تأنيث لفظي هنا فإنك مباشرة تجزم بأن هذه ممنوعة من الصف فتقول مرضت بحمزة رضي الله عنه يقول أحد الصحابة أنك أنت محال تمر يكذبك الناس فتقول مررت بحمزة ممتسمة مثلا رضي الله عنه وارضاه فقولك بحمزة اسم جرب الباب الفتحة نيابة عن كسرة نتكلم عن العرب الفرعي نيابة عن كسرة لأنه ممنوع من الصرف علة منعه من الصرف العالمية والتعنيف هذا هو المقصود الذي يدخل في باب التعنيف اللفظي بقي التعنيف المعنوي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 Si maandane Scroll põõdal minime külü on cont mini hilum. Ei riud� si oli melko sa sup soa valime. ancialu من الصرف ka liel Lectid. Ma ee mõndja määmal ote Eärot, a turns on tüемся ka vastun valva valmему kär Ram Nós, et sa Obrig Vie идutes nósa k crust. Ees etha k cents vare hetanes taust maanoval Kungi Maul هذا يعني استوفى الشرق إذن يكون ممنوعا من الصرف أصالة طيب وأما إذا كان ثلاثيا فإنه إن كان وسطه محركا إن كان الوسط محركا كقولك لضا وسقر هذا موضوع بإزاء اسم النار طيب وتأنيثها لفظي لا معلم هذا ماذا تسميه أنت؟ هل يدخل ضمن الممنوع الصرف نقول فقط شرقا وهو أنه ليس على أربعة حروف وإنما هو على ثلاثة حروف نقول هل يمنع من الصرف نقول يمنع من الصرف وجوبا يمنع من الصرف وجوبا لماذا يمنع من الصرف لأن تحريك وسط الكلمة زاد الكلمة ثقلا فنزل هذا التحريك نزل منزلة الحرف الرابع نزل منزلة الحرف الرابع ها؟ طيب فقال الله عز وجل ما سلككم في سقارا ولو يقل في سقارين لماذا لأنه ممنع من الصرف ما هي التي منعه من الصرف العلمية والتأنيث المعنوي التأنيث المعنوي طيب بقي معنا جنس, جنس آخر وهو لو كان هذا مكون من ثلاثة أعرف لا من أربعة فقض الشرط الأول وساكن وكان ساكن الوسط كقولك كقولك مثلا حمص ذهبت إلى حمص ولا تقول إلى حمص طيب حمص هذا يعني موضوع بإزاء بلد معين إذن فيه العالمية طيب أما فيما يتعلق بالشرط الذي ذكره النحا هو أنه بد أن تكون من أربعة أحرف نقول قد نزل قد نزلت العجمة منزلة الثقل قد نزلت العجمة قد, أو قد, قد يعني خلفت هذه العجمة ثقلا في الكلمة هذا الثقل نزل منزلة الحرف الرابع فتقول حمص وبلغ وتقصد به أنه من الصرف وليس مصروفا. ليس مصروفا بقي جنس آخر وهو الرابع هند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 هذا عموما في باب التانيث سواء كانت تأنيثا يعني بالالف المديه او بالالف الاصليه او بالتاء او بالمد أو المعنوي والتانيث المعنوي على تفصيلات اما ان يكون رباعيا اما ان يكون ثلاثيا محرك الوسط, ثلاثياً الوسط ان عجمة, واما ان يكون ثلاثيا ساكن الوسط لكن فيه عجمه واما يكون ثلاثيا ساكنا الوسط ولا فيه فهذه اجناس لكراها النحاه فيها كي تستجلى النظره الكليه في باب الصرف كثيرا اخواني مر... وقد ب... أشياء أشياء... لا Ma olen ennimeelist kelle, et et ta ka ufi, kelle mina olen lahkunud. Ma olen kadunud, et الله Charles oli nii häälel, et ma ja kade ufi häälel on ka suga lahenud. في إعراب القرآن للنحاس لمن أراد أن يطبق ما يتعلم من النعو وهل هناك من له إعراب للقرآن؟ نعم في إعراب القرآن للسمين رحمه الله وهذا كتاب رائع جدا من أبدع ما كتب في إعراب القرآن في هذا الإعراب للزجاج كتاب رائع النحاس أيضا كتابهم في العموم ما شاء الله فالنسان يستفيد منه ناحية تطبيقية لأن تطبيق على كتاب الله ولا من تطبيق على شعر الشعراء وضيق على كتاب الله يكسيك فهم كتاب الله لأن الإعراب ما سميه إعرابا إلا للتغيير وإلا لأنه مأخوذ من الإضاح فتقول فلان الأعراب عما في نفسه وتقول الثيب تعرب عما في نفسها أي تظهره فهذا معنى قولك الإعراب وهذا وجه مناسبة المعنى اللغوي المعنى الصلاحي فأنت إذا طبقت في كتاب الله خولك هذا الفهم الدقيق والابتضاح الحقيق لمعاني كلام الله عز وجل وأنت معمور أمر إيجاب بتدبر كلام الله قال الله عز وجل في جهه الدم في جهة الذم لمن لم يتدبر كلام الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن فلابد علينا أن لا نهجر فهم كلام الله عز وجل وقد هجرناه كثيرا هذا نتركه حصة القادمة ويسمحنا الشعب الكريم طيب هذا آخر شيء ندخله